قالوا ملائكة بود سبحانك يا رب ما ام تسبيح وتتكي ام تدير اتكي اش هميك لا علم لنا الا ما علمتنا ما تظنين ما مهاي او ظننا او التنشمد انك انت العليم الحكيم هنديك <تصفح> توي أي ربما تؤوي أو <أبي> الظناء أفهمي تشتا نمخلوقتنا <نحفل> <تصفح> تخداني حكمته تمام ويا درست شولتا ابناجه <بالنجح>